رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّا لَهُ مُذَكِّرًا وَقَدْ جَاءَهُم رَّسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوما فرعون وجاءهم وجاء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 وإني عذت بربي وَرَبِّكُمْ أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون يَأْسِرِينَ بِعِيَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّدَعُونَ وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَاحَوًا وَأَتْرُكُ الْبَحْرَ رَاحَوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ كُم مِّن جَنَّاتٍ وعيون وَذُرُوا عِندَ مَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَتِ كَانُوا فِيهَا فَاسِقِينَ كَذَالِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ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 وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرٍ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 م خَلَقنَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ وَمَا بَينَهُمَا ل عيبين مَا خَلَقنَاهُمَا إِلَّا بِالحَقِّ وَلَ أَكثَرَهُم ل يَعلَ إِ يَوْمَ الْفَصْلِ مِ قاتُهُم يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمى خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه الى سواء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 في مقام أمين في جنات في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وَسَوْجُنَاهُمْ بِحُورٍ عين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّالِي وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِن رَّبِّكَ